فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من ذكّها وقد خاب من دستها كذبت ثمود بقوها إذن بعث أشقها فقال لهم رسول الله لا قت الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فتواها ولا يخاف عقباها